وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ 117. يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان 118. قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص قَالُوا إِنَّ هَٰذَا قَصَصٌ قَالُوا لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَادَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ